النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك وخالق الدنيا وذاريها روحي على الدور طول الليل ساهرة تأس الجراح ولا تغفو لياتي فإن في طرقات الريح